وكل ضلالة في النار أما بعد أيها المسلمون كنا الجمعة الماضية بدأنا حديثا عن موضوع هو من أهم المواضيع وأعظمها خطرا عند الله جل وعلا وأكبرها فضلا لما يترتب عليه من الآثار الطيبة هو موضوع الإخلاص الذي لا يقبل الله جل وعلا عملا من الأعمال إلا بعد تحققه الإخلاص الذي هو حقيقة دين الإسلام وهو مفتاح دعوة المرسلين جميعا الإخلاص الذي أمر الله تبارك وتعالى به عباده وبين أن حقيقة هذا الدين وبين أن حقيقة, أن حقيقة هذا الدين بتحقيقه قال الله جل وعلا ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن أسلم وجهه لله تبارك وتعالى أي أخلص لله عز وجل في كل أعماله أي كان قصده ونيته في عمله إرضاء ربه تبارك وتعالى لا يريد بعمله غير ذلك ومعلوم أن الأعمال تتفاضل عند الله جل وعلا وتفاضلها لا يعود إلى كسرة عددها أو قلته إنما تفاضل هذه الأعمال يعود إلى مقدار ما أخلص العبد لله جل وعلا في ذلك العمل فمن حقق الإخلاص كامنا لله جل وعلا كان فضله على غيره من, من, من أعمال العاملين بقدر ذلك لأن الناس يعملون الأعمال بصورة واحدة ترى المصلي والمصلي كلاهما قائم بين كلاهما قائم في مصلاه يسجد ويركع ولكن بين الصلاتين عند الله جل وعلا كما بين السماء والأرض ما يكتب الله جل وعلا من صلاة العبد الذي أخلص نيته في هذه العبادة الجليلة، واتبع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في صفة صلاته وبين غيره الذي يقف في الصفوف قلبه غافل الله لا يعبد بصنعة ولا. لا يعبه لا يعبأ باتباع سنة ولا تحقيق مندوب لا شك أن الفرق بينهما شاذ والبون بينهما عظيم ولهذا ينبغي على كل مؤمن أن يولي هذا الأمر اهتماما عظيما بل أن يجعل اهتمامه كله منصب عليه كما أثر عن علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه أنه كان يقول لا يكن همكم في العمل إنما اجعلوا همكم في القبول أي اجعلوا الهم الأكبر في أن يقبل الله جل وعلا منكم الأعمال والله جل وعلا قد بين بيانا واضحا جليا أنه لا يقبل من الأعمال إلا ما كان خالصا صوابا لأن الله جل وعلا أمر الأمر العباد بذلك وما أمر إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حلفا بل إن الله جل وعلا خلق الخلق لأجل هذا، أي لأجل أن يبلوهم في أعمالهم المخلص منهم من غيره، وإن من آثار السلف في هذا الباب من شدة اهتمامهم بهذا الموضوع أو من شدة وقع هذا الموضوع على قلوبهم. أنه يروى عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه الصحابي الجليل راوي أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام وعاء من أوعية العلم في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الرجل هو ممن روى حديث النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب الذي رواه الإمام مسلم في صحيحه في الثلاثة الذين هم أول من تصعر بهم نار جهنم يوم القيامة جلس يوما ليروي هذا الحديث لمن حوله فيفتتح الحديث بقول النبي عليه الصلاة والسلام إن أول من تصعر بهم جهنم يوم القيامة فيغمى عليه ثم يفيق بعد ذلك فيقول مثل ما قال قبل ذلك إن أول من تصعر بهم نار جهنم يوم القيامة فيغمى عليه حتى الثالثة فذكر من هؤلاء الثلاث من قتل في سبيل الله فيما يبدو للناس ومن أنفق وتصدق فيما يبدو للناس ومن تعلم فأصبح فيهم عالما قارعا لكتاب الله جل وعلا. يؤتى بكل واحد من هؤلاء فيعرفه الله جل وعلا بنعمه عليه فيعرفها ثم يقول له ماذا فعلت فيقول الذي تصدق إنما تصدقت فيك وأنفقت في سبيلك فيقول الله جل وعلا كذبت إنما تصدقت ليقال فلان ما أكرمه فلان جواد فقد قيل يعني قيل هذا في الدنيا فهذا حظه من عمله ويق ويقول للذي قتل وفيما يبدو للناس أنه قتل في سبيل الله فيعرفه الله جل وعلا بنعمه عليه فيعرفها ثم يسأله الله تبارك وتعالى وهو به عليم ماذا عملت فيقول قاتلت فيك حتى قتلت فيقول الله جل وعلا كذبت بل قاتلت ليقال فلان ما أشجعه فقد قيل ثم يؤتى بالثالث الذي تعلم الذي تعلم وعلم فكان عالما في هذه الأمة وفي رواية قارئة للقرآن فيعرفه الله جل وعلا بنعمه عليه فيعرفها ثم يسأله ربه جل وعلا ماذا عملت فيما علمت فيقول يا رب تعلمت فيك وعلمت وقرأت القرآن فيقول الله جل وعلا كذبت بل تعلمت ليقال فلان عالم وفلان قارئ فقد قيل فليس له عند الله جل وعلا من نصيب إن ترك الإخلاص في العمل لا يرد العمل على صاحبه فحسب بَلْ يَكُونُ وَبَالًا عَلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بَيْنَ يَدَي رَبِّهِ جَلَّ وَعَلَا وَيَكُونُ سَبَبًا لِعَذَابِهِ وَيَكُونُ سَبَبًا لِعَذَابِهِ وَعُقُوبَتِهِ وَاللَّهُ جَلَّ وَعَلَا مَا أَمَرَ بِأَمْرٍ مِنَ الْأَوَامِرِ إِلَّا فِي تَرْكِهِ وَقُوعٌ فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا مَا تُرِكَ مَهْمُورٌ إلا وقع أصحابه في المحظور هذا الذي ترك الإخلاص في عمله قصد بعمله مقصدا آخر قصد محمدة الناس وتناءهم عليه فقد مدحوه وأثنوا عليه فليس له عند الله جل وعلا من نصيب لأن الله جل وعلا حكم عدل لا يظلم الناس شيئا كيف يعطي جزاءً لعاملٍ ما أراد بعمله مرضاته ولا وجهه إن الله جل وعلا لا يقبله ولا يقبل منه عمله ولأجل هذا أثر عن السلف عن الحسن البصري عليه رحمة الله أنه كان يقول في في عمل من الأعمال وعبادة من العبادات من طلب العلم ابتغاء الآخرة أدركها ومن طلب ومن طلب العلم ابتغاء الدنيا فذاك حظه منها فذاك حظه منه أي من هذا العلم الذي تعلمه لأجل دنياه لا لأجل آخرته. لا لأجل أن يصحح عبادته لربه جل وعلا لا لأجل أن يغتاد قربا من الله تبارك وتعالى وخشية منه كما هي حال العلماء الربانيين الذين مدحهم الله جل وعلا في كتابه بقوله إنما يخشى الله من عباده العلماء كلما كان العبد أعلم وأعرف بالله كلما ازداد خشية منه جل وعلا وكلما ازداد خشيا كلما ازداد تقربا منه تبارك وتعالى وتزلفا إليه بالأعمال والعبادات والقربات التي يحبها الله جل وعلا ويحب أهلها ويرفع درجتهم في الدنيا والآخرة وان من شده معالجه السلف الصالح ورحمه الله جل وعلا عليهم اجمعين لامر النيات وما اثرى كما امر النيات ما اثر عن ما اثر عن سفيان الثوري عليه رحمه الله امام اهل السنه في زمانه الامام المبجل الذي كان الإمام أحمد يتمنى لو أنه أدركه رحمه الله جل وعلا عليهم جميعا هذا الإمام على جلالة قدره وعلو, وعلو منزلته في هذا الباب أي في باب الإمامة كان يقول ما عالجت شيئا أشد علي من نيتي وإنها تتقلب علي أي إنها تتقلب علي في كل وقت وحين وأنا أجاهد نفسي في معالجتها أي في تصحيحها وإخلاصها لله جل وعلا في كل عمل من أعمالي ومما يروى كذلك وهذه من أعاجب الأمور التي سمعناها عن بعض مشايخنا، بل وذكرت في ترجمته الإمام المفسر مفسر هذا الزمان الشيخ محمد الأمين الشنقيطي عليه رحمة الله تبارك وتعالى مما يذكر في ترجمته ويحكي هو هذا عن نفسه. أنه ألف ألفية في الأنساب، أنه ألف ألفية في الأنساب، ليس هنا العجب، بل إن العجب بعد ذلك، وهذا قبل بلوغي أي قبل أن يصل سن البلوغ في العاشرة أو ما قاربها من عمره عليه رحمة الله. ألف ألفية أي ألف بيت في ماذا في الأنساب وهو من أدق العلوم وأعظمها وفي هذه السن المبكرة يقول هو بعد ذلك لما أنهاها وانتهى من أبياتها قال فعمدت إليها فحرقتها ثم دفنتها السبب في ذلك قال لأني كتبتها منافسةً للأقران كتبتها لمنافس بها أقراني حتى أعجز بها الجميع ولا يقدر أحد منهم أن يلحقني بعدها فلما كانت هذه النية وعلم من نفسه أنه ما أراد فيها وجه الله جل وعلا عمد إليها فحرقها ودفنها حتى لا يبقى لها أثر ولم يبقى لها أثر ولم يبقى لها أثر رحمة الله جل وعلا عليه هذا لنعلم أن أمر النيات لما كان متعلقا بأخطر الجوارح وأعظمها ألا وهو القلب القلب الذي كان نبينا عليه الصلاة والسلام يكثر من دعاء ربه جل وعلا أن يثبته فيه على دينه يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك هذا دعاء النبي المصطفى خاتم الأنبياء والمرسلين أعلم الناس بالله جل وعلا وأحكمهم وأدقاهم لله تبارك وتعالى كان يدعو ربه تبارك وتعالى بهذا الدعاء بل كان يكثر من دعاء الله جل وعلا بهذا الدعاء يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك لأن القلوب أي قلوب العباد بين أصبوعين من أصابع الرحمن كما قال عليه الصلاة والسلام ما من قلب إلا وهو معلق بين أصبوعين بين من أصابع الرحمن إن شاء أقامه وإن شاء أزاغه والميزان بيده بيد الرحمن جل وعلا يرفع أقواما ويخفض أقواما إلى يوم القيامة إلى يوم القيامة وقلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف شاء وكان من قسمه عليه الصلاة والسلام. لا ومقلب القلوب أي يدعو الله جل وعلا بهذه الصفاة الفعلية من صفاته تبارك وتعالى فقلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن ينبغي على العبد أن يعلم هذا وأن يعتقده وأن, وأن يراقب نفسه بمداومة مراقبة أعماله في كل وقت وحين قبل البداية فيه وفي أثناءه وبعد انتهائه وفراغه منه أن يكون دائما مراقباً لعمله حتى يكتب حتى يكتب لها القبول بإذن الله جل وعلا قد يسأل سائل فيقول ما هي الأسباب؟ التي تعينني على تحقيق الإخلاص على الوصول إلى هذه الدرجة العظيمة وهذا سؤال وجيه ولا بد لنا فيه من جواب وجوابه بما ذكره علماؤنا وأئمتنا باختصار أنه ينبغي على المؤمن أن يحرص على أمور هذه الأمور مما تساعد على تحقيق الإخلاص في القلوب. أولها كثرة الدعاء لله جل وعلا والتضرع بين يديه تبارك وتعالى أن يوفقك الإخلاص في عملك وأن يوفقك لأسبابه وأن يوفقك لأسبابه. لأن الدعاء سلاح المؤمن يلجأ إليه دائما وأبدا فيما هو فيما هو من الأسباب الإيمانية أو من الأسباب الدنيوية كذلك كسرة اللجوء إلى الله تبارك وتعالى والله جل وعلا يحب من عبده الإلحاح في الدعاء وكلما وكلما علت همة العبد في دعائه على فيما يدعو به ربه جل وعلى من سؤاله عظائم الأمور وهذا لا شك أنه من أعظمها من الأسباب كذلك أن يستشعر العبد قبل العمل وأثنائه وأن الله جل وعلا مطلع عليه وأن الله تبارك وتعالى يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور لا ينبغي أن يصرف بعد ذلك بعد هذا الاعتقاد بل بعد هذا اليقين أن يصرف شيئا من عمله لغير ربه تبارك وتعالى وهو يعتقد الاعتقاد الجازم أن الله تبارك وتعالى مطلع عليه قال الله جل وعلا يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم وهذا صنيع الذين يراكون أو يخافون الناس ولا يخافون رب الناس من الأسباب كذلك الوقوف على النصوص الكثيرة الوالدة في الكتاب والزنة التي فيها أولا التي فيها فضائل الإخلاص في العمل وثمراته وفوائده وهذه من المحفزات المرغبات لمثل هذا العمل وأن يقف كذلك على نصوص الوعيد في هذا الباب لمن ترك الإخلاص في عمله أو لمن كان مرائيا بعمله والرياء الشرك الأصغر كما قال عليه الصلاة والسلام من الأسباب كذلك من الأسباب كذلك. أن يعلم علم اليقين أن الخلق عن بكرة آبائهم جنهم وإنسهم لا يملكون له ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نسورة ولا شيئا من هذا إن الملك إلا لله تبارك وتعالى وهذا. مقرر في نصوص الكتاب والسنة وعلم أن, أن الخلق لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك وأن الخلق لو اجتمعوا جنهم وإنسهم على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك أن يعتقد هذا بخلبه الاعتقاد الجازم فإذا اعتقد هذا لا يخاف إلا الله جل وعلا ولا يخشى إلا ربه تبارك وتعالى ولا يرجو إلا من بيده نفعه وضره في الدنيا وفي الآخرة من الأسباب كذلك أن يعلم علم اليقين أن الله جل وعلا سيجازي العباد على قدر نياتهم وعلى ما أبطنوا في صدورهم يوم تبلى الصرائر كما أننا في الدنيا كما أننا في الدنيا نحكم ويحكم علينا بما ظهر من أحوالنا أي في والله جل وعلا يدعو النصراء أو أن النصراء تبع بعد ذلك إلا أن في الآخرة الآية على خلاف ذلك العبرة بالنصراء لا بالظواهر والله جل وعلا يجازي العباد على قدر نياتهم وعلى قدر فرائرهم في الدنيا الناس ربما يكذبون على بعضهم بعضا ويلبسون على بعضهم بعضا ترى الرجل تحت أتقى خلق الله جل وعلا وهو عند الله تبارك وتعالى من أفجرهم ترى الرجل على أنه من أعلم خلق الله تبارك وتعالى وهو عند الله جل وعلا من أجهلهم لأن العالم ليس الذي يحفظ ويحسن الكلام ويحفظ الألفاظ البليغة المؤثرة العالم الذي يخشى الله كما عرفه سلفنا عليهم رحمة الله من الأسباب كذلك أن يحرص كذلك الشرص الشديد على إخفاء أعماله لأن إخفاء الأعمال مدعاة لتحقيق الإخلاق بخلاف إظهارها فإنه مدخل من مداخل الشيطان على الإنسان على الإنسان أن يكون على المسلم أن يكون متبعا للصنة في هذا الباب متبعاً لسنة نبيه صلى الله عليه وسلم في باب الصلاة الفرائض أن تعلنها وتصليها مع الجماعة في مساجد المسلمين أن ننأمن نوافل فالسنة في ذلك أن تصليها في بيتك وأن تخفيها وصلاة الليل أشد في هذا الباب ولهذا كانت أعظم الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل لأنها صلاة أقرب ما يكون فيها العبد مخلصا لله جل وعلا لربه تبارك وتعالى في ذلك العمل ومن الأسباب كذلك شدة المجاهدة والمدافع نقول شدة المجاهدة والمدافع لأن الأمر شديد وليس بالهين. إذا كان شديدا على أولئك فكيف بنا نحن أن يجاهد الإنسان نفسه دائما وأبداً مع صبر واحتساب بالأجر والثواب عند الله تبارك وتعالى والله جل وعلا قال والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا من صدق الله جل وعلا في هذه المجاهدة صدقه الله تبارك وتعالى وجعله من عباده المخلصين من الأسباب كذلك وهذا من أهمها أن نجتهد فيما بيننا وأن نحرص على مطانعة سير الصالحين من المتقدمين أو من المتأخرين بالرجوع إلى طراجبهم والوقوف عند مآذرهم خاصة في هذا الباب كيف سار القوم في هذا الأمر وكيف حققوا الإخلاص وتحققوا به وعلى سيرهم نسير وعلى آخرهم نقتفي ونقتدي لعب الله جل وعلا أن يرزقنا ما رزقهم وأن يحشرنا في زمرتهم وقد قال الله جل وعلا في أمر عظيم في هذا الباب فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا أي الذين جاءوا من بعد أصحاب رسول الله إن حقق الإيمان كما حققه الزحاب رضي الله تعالى عنهم جميعا إذا كانت عقيدتهم كعقيدتهم وكانوا بعد ذلك وهذا تبع لهذه العقيدة وكانوا في سلوكهم وتعاملهم على نهد أولئك فإن الله جل وعلا وعدهم وعدا طيبا والله جل وعلا لا يخلف وعده فإنهم ينالون هذه الهداية فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا نسأله جل وعلا أن يرزقنا إخلاصا في قلوبنا وأن يجعل نياتنا لله وحده لا شريك له في سائر أعمالنا إنه ولي ذلك والقادر عليه نسأله تبارك وتعالى أن يوفقنا للعلم النافع والعمل الصالح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 والله كم هو قصر وشرح الله اشكر